ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم شاق الله ورسوله وَمَن يُشَاقِ اللَّه فَإِنَّ اللَّه شَدِيدُ الْعِقَابِ مَا قَطَعْتُم مِّلْيَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْمِ اللَّهِ بِاسْمِ اللَّهِ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ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 شديد العقاب للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصالحون.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 أول من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا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 يهم ولهم عذاب اليم كمثل الشيطان اذ قانا للانسان يكفر فلما كفر قال اني بريء منك اني اخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما انهما في النار خالدين فيها صاندين فيها وذلك جزاء الظالمين يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد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 أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا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 هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز